بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون تقدم ما اخبر الله سبحانه وتعالى به عن عذاب اولئك الذين فروا من القريه خرجوا من قراهم فاردين راكضين لما عاينوا العذاب وهم حال خروجهم يقولون هذا الكلام قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين أي لما رأوا العذاب وعاينوا العذاب أقروا بالذنوب في وقت لا ينفعهم هذا الإقرار ولا تساعة من دمي خرجوا من تلك القرى فارين قائلين يا ويلنا إنا كنا ظالمين أي ظلمنا أنفسنا بتلك الذنوب حتى حل بنا ما حل بسببها إن كنا ظالمين أي النفس بالشرك بالله سبحانه وتعالى بالعذاب أو بالكفر بالله جل وعلا بأدية الأنبياء بالإعراض عن الأنبياء بالتكذيب للأنبياء انا كنا ظالمين لأنفسنا مستهجبين ومستحقين العذاب بما قدمنا اعترفوا في وقت لا ينفع الاعتراف واستسلموا في وقت لا ينفعهم الاستسلام فيه لأن العذاب قد حل بهم فأظهروا الإيمان كما أظهر فرعون الإيمان لما حل به الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آل آن وقد عصيت قبله هذا ما ينفع الوقت هذا وأنت ترى العذاب والعذاب قد حل بك تريد أن تؤمن هذا وقت لا ينفع فيه الإيمان وقد حل بك العذاب فهؤلاء اعترفوا على أنفسهم بالظلم الموجب لعذاب الله سبحانه وتعالى وقالوا ذلك على سبيل الندامة والتندم انا كنا ظالمين فما زالت تلك الدعوه مستمره انا كنا ظالمين يا ويلنا انا كنا ظالمين يا ويلنا انا كنا ظالمين هذه الجمله وهذه الكلمه دعواهم هذا هو قولهم وهم فارون من القريه يدعون بها ويرددونها يا ويلنا انا كنا ظالمين حتى حصدهم الله حصدا وانتهوا عن بكره ابيهم وانتهت تلك القرى الظالمه المشركه بالله سبحانه وتعالى الفاره من عذاب الله وتقول إن كنا ظالمين إن كنا ظالمين يا ويلنا ما ينفع في وقت لا ينفع فيه الندم فحصدوا حصدا كما يحصد الزرع واستئصالا ولم تبقى منهم عين ولم يبق منهم احد عن بكره ابيهم اهلكهم الله سبحانه وتعالى وانتهت تلك القرى المشركة بالله فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين الحصيد المقصود به المحصود فهو فعيل بمعنى مفعول أي حتى حصدناهم فصاروا محصودين كما يحصد الزرع خامدين أي ميتين وهو من قولهم خمدت النار وهمدت إذا طفئت فشبه خمودا الحياه بخمود النار ويقال فلان اذا مات طفئ خمد اي مات خلاص انتهى وهكذا هؤلاء حصيدا خامدين اي ميتين من خمدت النار اذا طفئت خمدت وهمدت اذا طفئت النار وهذا تشبيه لخمود الحياه بخمود النار ان النار تخمد ولا خمد خلاص انتهوا ما منهم احد ما ذكر عظمته سبحانه قدرته العظيمة على الخلق الذي يستوجب للناس أن يعبدوه جل وعلا والذي يدلل به سبحانه على انه هو المستحق للعبادة ولا يجوز الشرك به جل وعلا بهذه الأوثان وبهذه الأصنام التي لا تخلق شيئا وليس لها نقير ولا قطمير في الخلق وإنما الذي يستحق العبادة هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فهذا الذي يستحق العبادة والذي خلقهما لا عبثا ولا باطلا بل للتنبيه على أنهما على أن الله سبحانه وتعالى خالق لهما قادر على إيجادهما فهو الذي يستدعي منكم امتثال الأمر فإن الله خلق السماوات وخلق الأجرام هذه العظيمة وسواها سبحانه للتسوية فجعل السماء سقفا مرفوعا وجعل الأرض مهادا موضوعا وجعل ما بينهما سبحانه من العجائب من العجائب كل ذلك لا لله ولا للعب، وانما من الفوائد عظيمة ومنها التفكر في خلقهما أي في خلق السماوات والأرض ومنها أيضا كذلك ما فيهما من المنافع العظيمة التي لا تعد ولا تحصى في السماوات وفي الأرض، فهذه السوجب منكم امتثال أمره، وهذه يستوجب منكم توحيده وإفراد سبحانه بالأفعال. ولا يجوز لكم أن تصرفوا لشيء من هذه المخلوقات المصنوعات بأيديكم عبادة قليلة أو كثيرة فإنهم لم يخلقوا سماء ولا ارضا ولا ما بين السماء وبين الأرض فلماذا يعبدون من دون الله سبحانه والله هو الخالق للسماء التي هي سقف والخالق للأرض التي هي مهادا للناس كالفراش يتمتعون بها وينعمون بها ويزرعون وغير ذلك من النعيم الذي فيها خلق ذلك للتأمل خلق ذلك للتنبيه والتفكر في مثل هذه المخلوقات الأجرام العظيمة التي فيها من المنافع ما فيها التي لا ينتهي العاد عدها ولا يحصي ما فيها من النعيم وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين فلم نخلق سماء ولا أرضا للعب وللهو وانما خلقهما لحكم عظيمه ومنها ما سمعت من التفكر ومنها ما فيها من المنافع وما بين السماء والارض عجائب وغرائب بين السماء والارض خلقها الله سبحانه وتعالى فلا لعب ولا له لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا وهذا نفي وتنزيه لذاته المقدسه عن سمات النقص وان الله بعيد عن الله وعن اتخاذ الله سبحانه وتعالى فما ليس من شانه جل وعلا له ابدا فهذه من صفات النقص والله مترفع عن صفات النقص صفاته صفات كمال إنما النقص في الخلق واما الله سبحانه وتعالى فله المثل الاعلى والصفات العلى التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه فله الكمال المطلق فهذا تنزيه لنفسه سبحانه لذاته المقدسه عن سمات النقص وهذه الجملة مستأنفة تقرير لما قبلها وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ثم نزه نفسه وقرر ما تقدم لو أردنا أن نتخذ لهوا لأن الله يقول ما بينهما لاعبين ما خلقنا شيء لعب ولا نتخذ شيئا لعبا ولهوا فاذا هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها وهو قوله وما خلقنا السماء إلى اخره لو أردنا أن نتخذ ولو هذه شرطيه اي لو اردنا ان نتخذ لاتخذنا من جهتنا له ليس من جهتكم ولكن هذا ممنوع على الله ممتنع على الله سبحانه وتعالى إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين ولو اردنا أن نتخذ لاتخذنا من جهتنا ما هم جهتكم ابدا وانما من جهتنا الاتخاذ فقال الله نزهه او قال الله سبحانه ونزهه لنفسه لو اردنا ان نتخذ اي اننا ما اتخذنا لهون ولو اردنا ان نتخذ لاتخذناه من لدنا من عندنا ومن جهتنا لا من جهتكم ولا من عندكم لو اردنا ان نتخذ فهذه شرطيه وجوابها لاتخذناه من لدنه أن نتخذ له اتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين وإن هذه مختلف فيها فقيل نافيه أي ما كنا فاعلين فلذلك لم نتخذ لهوا ولا لعبا بل خلقنا السماء والأرض وما بينهما ليس من هذا الباب البتة لا لعبا ولا باطلا بل خلقناهما لما علمتم من الحكم العظيمة والمنافع الجسيمة التي ترون شاهدون فيها إن كنا فاعلين أي ما كنا فاعلين لنتخذ باطلا ونتخذ لهوا, لهوا فتكون على هذا المعنى إن هنا نافية ما كنا فاعلين وقيل شرطية إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين فإن هنا شرطية أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا جواب الشرط دل عليه جواب لو جواب شرط ان دل عليه جواب لو المتقدمه لو أردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه تقول ان هنا شرطيه اي ان كنا نريد نتخذ له لاتخذناه من لدنا لكن ما اتخذنا شيئا فهذا امتناع فلو هنا حرف امتناع الامتناع، كما هو معلوم امتنع أن يتخذ الله سبحانه وتعالى لهوا لأن له الكمال المطلق جل وعلا ولا يليق به هذا أبدا بل نقذف بالحق على الباطني، وهذا أيضا كذلك إضراب كما تقدم معكم وان بل لها إضرابان إضراب إبطالي وإضراب انتقالي وهنا الإضراب المذكور هنا من النوع الإبطالي الذي تقدمه بيانه ابطال ما تقدم أي هذا معناه على هذا أي هذا إضراب عن اتخاذ له معنى ذلك دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل بل شأننا أننا كذا وكذا فيكون إضراب ابطال لما قالوه من الكذب أن الله اتخذ شيئا من الله، اتخذ من الملائكة بنات واتخذ كذا وكذا من الأولاد واتخذ صاحبة كل هذا كذب الله نفاه سبحانه لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا كل هذا صحيح وكله كذب فعلى هذا أضرب في هذه الآية التي ذكرت عماذا قالوه من الكذب ومن الزور ومن الظلم لأنفسهم فانهم اعتقدوا أن الله اتخذ لهوا واتخذ صاحبة واتخذ ولدا فنفى الله سبحانه وتعالى عنه ذلك واضرب جل وعلا عن ذلك الكذب وأبطله وكان الايه معناها دع ذلك الذي قالوه من الاتخاذ اننا اتخذنا لهوا كله كذب وباطل بل شأننا ما ذكر شاننا ما ذكر اننا نقذف بالحق على الباطل أي أننا ندفع بالحق على الباطل فيدمغه والإيمان على الكفر فيهلكه ويقهره هذا شأننا أما أننا نتخذ له فهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى فعلى هذا تكون بل هنا إضراب حرف إضراب إبطالي وليس حرف إضراب انتقالي بل حرف إضراب إبطالي لأنه أبطل ما تقدم للدعاءات وأن الله تخذ له هذا ما هم شأنه بل شأنه انه يقذف بالحق على الباطل ويرمي بالحق على الباطل والايمان على الكفر وينتهي ذلك هذا معنى يقذف ان يرمي هذا شأننا هذا هو الحاصل ان جاء حق زهقا باطل ان الباطل كان زهوقا شان ربنا سبحانه انه يقذف ويرمي بالحق على الباطل والايمان على الكفر فيقهر الايمان الكفر ويقهر الحق الباطل ويدمغه ويهلكه وينتهي ويضمحه قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه بمعنى يقهره ويهلكه فإذا هو زاهق أي ذاهب ومنتهي هذا الباطل الذي دمغه الحق ورميع الحق عليه فانتهى ذلك الباطل فتاتي لا اله إلا الله كلمة التوحيد فتدمغ الباطل الشرك بالله وتأتي السنة فتدمغ الباطل بدعة وغير ذلك قال بل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو أي ذاهب ولكم الويل العذاب مما تصفون أي تصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به من اتخاذ الصاحب والولد فلكم العذاب والويل مما تصفون بسبب ما تصفونه جل وعلا من كون اتخذ صاحبة واتخذ لهوا واتخذ ولدا فلكم الويل والعذاب مما تصف ألسنتكم الكذب على الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين ويا ويلنا أيها هلاكنا يا ثبورا أيها هلاكنا انا كنا ظالمين كي تستعمل في الهلاك ولم يفسرها لأنها قد تقدم لها نظائر ولوضوحها قال قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة وهي قولهم يا ويلنا دعاؤهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناها حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع نعم بالسيوف على قول والله اعلم أن الملائكة كانت تضربهم بالسيوف تردهم من القرية الهالكة وكانت تضربهم بالسيوف حتى انتهت منهم فحصدهم الله بالسيوف الملائكة والله اعلم فلم يذكر السبب عند هنا الحاصد هل حصدهم بسوء الملائكه و كانت تضربهم ام بغير ذلك من العذاب الذي حصدهم به قال قوله تعالى حتى جعلناها حصيدا حصيدا بمعنى فعيل بمعنى مفعول احسنت حصيدا محصودين وفعيل بمعنى مفعول كثير قتيل بمعنى مقتول رجل قتيل أي مقتول وجريح بمعنى مجروح رجل جريح أي مجروح كثير في اللغة أن فعيلا يأتي بمعنى مفعول وهذا من هذا الباب قال قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع ولا إله إلا الله ما أشد عذاب الله وما أقربه يعني أقرب عذاب ربنا سبحانه من هؤلاء الظلمة تلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فهذه قرى جعلها الله عبره الله لقريش لكن ما التعضوا إلا من وفقه الله للإيمان وكثير منهم ناسي والصناديدهم ماتوا على الكفر بالله جل وعلا وعلى العناد ولم يستفيدوا من دعوة رسول الله حصد منهم سبعون في بدر قتلى وغير ذلك من المعارك التي مات فيها أولئك على الشرك بالله سبحانه وتعالى خسارة عداء الأنبياء وعداء الاولياء خسارة قال رحمه الله قوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا بالسيوف كما يحصد الزرع خامدين ميتين هذا كما سمعت فيه تشبيه لخمود الحياة بخمود النار والأصل في هذه المادة مادة خمدت استعمل في النار وفي هذا الفعل استعمل في خمود النار خمدت النار ويقال همدت النار أي انتهت وطفئت وهكذا الانسان اذا مات يقال له خمد مات انتهى خلاص فلان خمد اي مات قوله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقنا هذه الاجرام السقوف والمهاد السماء سقف والأرض مهاد ما خلقناها لاعبين قال اي عبثا وباطلا قوله لو أردنا أن نتخذ لهوا اختنفوا في اللهو قال ابن عباس في روايه عطاء ان له المرأة أي الصاحبة والزوجة لو أردنا نتخذ صاحبة والزوجة نتخذ لهم لدنا وليس من جهتكم فجر, فجر المشركون متنقصون للرب سبحانه وتعالى تنقص عجيب ما يخطر بالبال وهم يتفوهون به ويتكلمون به حسبنا الله نعم الوكيل وهو الذي خلقهم وأمدهم وانعم عليهم واوجد لهم جميع ما في الأرض تنعمون به ولا يعرفون لله نعم عليهم قاتلهم الله هؤلاء المشركون والملحدون فجره فيصرفون العباد لغير الله جل وعلا قال ابن عباس أن له في رواية عطاء أن له المرأة وهو قول الحسن وقتاده قال في رواية الكلب الله له الولد لا ولا ذا اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وهو قول السدي وهو في المرأة أظهر لأن الوط يسمى لهوا في اللغة انظروا إلى كيف والمرأة محل الوط لاتخذناه من لدنا أي من عندنا لد ترادف عند في المعنى وبينهما شيء من الفروق كما في كتب اللغة لاتخذناه من لدنا اي من عندنا من الحور العين لا من عندكم من اهل الأرض وقيل معناه لو كان جائزا ذلك في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم ويستر ذلك عن ويسر ذلك حتى لا يطلعوا عليه هذا قول لو اتخذناه ما أطلعنا احدا منكم عليه لو اتخذنا على فرض ما تقولون ما أطلعنا احدا عليه والقول الأول لو اتخذنا لكان لك من لدنا من عندنا من الحور العين وغير ذلك مما عند الله سبحانه وتعالى لا من عندكم ومن جهتكم من أهل الأرض كله باطل وكله لا يليق بربنا سبحانه وتعالى بكماله وقد نفى ذلك عن نفسه في آيات كثيرة وجعله أمرا عظيما تكاد السماوات والأرض هذه السماوات تنشق والأرض تنهد والأرض ايضا كذلك تنشق والجبال تنهد من هذه الأقوال البائرة ما هو سهل هذا القول عظيم؟ قال رحمه الله وتأوين الآية أن النصارى لما قالوا المسيح أمه ما قالوا رد الله عليهم بهذا وقال لاتخذناهم لدنا لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره إن كنا فاعلين قال قتاد ومقاتل وابن جريج إن النفي أي ما كنا فاعلين وقيل للشرط هذا الذي اختاره للفراء وقيل للشرط أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا ولكن لم نفعله لأنه لا يليق بالربوبيه قوله بل أي دع ذلك الذي قالوا فإنه خذب وباطل نقذف نرمي ونسلط نعم هذا فيكون إضراف بطالي لن تقالي دع هذا الذي قالوه زعموه واتركه فإنه كذب وباطل بل نقذف بالحق على الباطل ما أجمل الآيات ما أعظمها في الرد على أهل الأهواء وعلى المتقولين على الله سبحانه وتعالى ردود عظيمة بل أي دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل نقذف ونرمي ونسلق بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر وقيل الحق قول, قول الله أنه لا ولد له والباطل قوله اتخذ الله ولدا قول فيدمغه فيهلكه وأصل الدمغ شج الرأسي حتى يبلغ الدماغ فإذا هو زاهق ذاهب والمعنى أن نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويذهب هذا التفسير جميل جدا تفسير البغوية سهل طيب والمعنى أن نبطل كذبهم بما نبين من الحق حتى يضمحل ويدهب ثم اوعدهم على كذبهم فقال ولكم الوين يا معشر الكفار مما تصفون الله بما لا يليق به من الصاحب والولد وقال مجاهد مما تكذبون إلهنا سبحانه اللهم وحمدك لا الناس